بسم الله الرحمن الرحيم رب الضحا والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللakhirah خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فأاوى ورجذك ضال هذا ووجدك عائلا فأغنا فمن يتيم فإطهر وأما السائل فإساتا حق وأمن من آمن بربك